بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمّه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www islam-call.com